دهم إلا فتنا للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا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 وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكر للبشر كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر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 أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفره فرت من قسورة